تَوَاصَوَا لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا نَارُهُ يَعْنَهُمَا مِنْ خَوْفٍ وَأَتِيمَا وَقَالَ مَا جَنَاكُمَا رَبُّكُمَا عَلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا, إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاصَمَهُمَا أَنَّ إِلَى لَكُمَا كذبت لهما سوءاتهما وقفقا يحفظ على عليه الآمين ورقبتهم منه وناداهما ربهما ألم ألهتما ألم ألهتما وأقلكما وأقلكما وأقلكما أن تلكم الشجرة وأقل لكما إن apa nak cuma hidup ini? Apa nak rasalah ya sayyidi ar-mustaqim ma'a al-haqiqin qala siwa takun usiatu fi qatihatu fi nawm